وَإِن كل لما جميع لدينا محضرون وَآيَةٌ لهم الْأَرْضُ الميتة أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا منها حبا فمنه يَأْكُلُونَ وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبعون وحبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فَإِذَا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم